فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من زكر أو أنسا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوزوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدطلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا لله عنده حسن السواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاب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 إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا أرابطوا واتقوا الله لعلكم تسلحون